شبكة مزامير آل داود تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنهم يأموي بالفحشاء والمنكر، ولولا بفض الله عليكم ورحمته ما تكمنكم. أبدا ولكن الله يتكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتره القضل منكم والسعى أن يؤتروا للقرب والهداتين والمهاجرين في سبيل الله وليحفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله هو الغفور الرحيم ان الذين يظلمون المحصنات الغافلات المؤمنات يردون بالدنيا والاخره لعنو بالدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنة وأيديهم وأوجرهم بما كانوا يعملون يوم أذيهم وبيهم الله دينهم الحق ويعلم ويعلمون أن الله هو الحبر المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء كذرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدغلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لهم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يبضوا من أبطارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله قبير بما يصنعون كل المؤمنات يقصون للأبصارهن ويحتقن بوجوههن ولا يبدين زينة من إلا ما ظهر منها وليضربن لخمرهن على شعورهن ولا يبدين زينة من إلا لبعونهن أو آباء أبناءهم أو أبناء عيونهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت إيمانهم أو التابعين غيرهم أو التابعين غير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 سبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأكف الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمام الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يجتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيهم غيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهم فتياتكم على الفضاء إن أردنا تحص إن أرجلت حصنا لتلتقوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إفراهن رفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من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 لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيق ولو لم تمسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويقرب الله الأمثال بالناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله وَيُذَكَّرَ فِيهَا سُوءُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ الْجَالِ رجالٌ لا تُلهِمْ تِجَارَتُهُمْ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ يَقُولُونَ يَوْمَ تَتَّقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَذَانُ الله أحسن ما عليهم ويزيدهم من قبله والله يرزق من يشاء بغير حتاب والذين كفروا أعمالهم كسران دقيعة يحسبهم الضمان ما أهدى الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سعاد ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله النصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوجق يخرج من خلاله وينثل من السماء من جبال فيها من يشاء ويصرقه عمن يشاء يكاد سنى ضرقه يذهب بالأبصار يقلب الصاب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دافة من من يمشي على بغره ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل وأضعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك ذي المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم محرغون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعنين في قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويبتقي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم ليقوتون قل لا تقسم طاعة معروفة إن الله قدير بما تعملون قل اطع الله واطيع وسول فإن تولوا فإنما علينا ما حمل وعليكم ما تنلتم وإن تطيعون تهتدون وان تضيعوا تهتدوا وما فَلَا قُلْ مُرْدِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَعَلَى الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَقِلْفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَقِلْفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِنَ أَن لَهُمْ دِينٌ الَّذِي تَضَارَنَهُمْ وَلَا يُبْدِلَنَّهُمْ بَعْدَ خَوْفٍ أَنَّهَا يعبدون إلى يشركون في شيئا ومن كبر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع رسول لعلكم ترحمون لا تحتسدن الذين تفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبث المصير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 ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم مضواكون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطمال منكم الحرم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبرهم كذلك يبدي الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا لا يوجون نجاحا فليس عليهم نجنا فليس عليهم نجنا حتى يضعن فيها فهم قيام متبرجات بذن قيام متبرجات بذن فَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا على أو بيوت أعمالكم أو بيوت عمادكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت قولاتكم أو ما ملكتم مفاتحكم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاها فإذا دخلتم لو تروا فسلموا على خصهم تحية من عز الله تحية من عز الله لبقركة قريبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقرون إنَّ ال من الذين آمنوا بالله ورسوله وإله كانوا معه على أمر جمع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل لمن شت منه واستغفر له الله الله رفور رحيم لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم و يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه وليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيلبيه بما عملوا والله بكل شيء علِم سبأت الذين نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتقد ولم يكذ و لم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تغييرا.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 الزاقير الأولين اكتسبها فهي تمنا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي أعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لها نغوس ليأكل الطعام وينشي في الأسواق لولا